117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا سين والقرآن الحكيم 119. لمن المرسلين على صراط مستقيم 110. تنزيل العزيز الرحيم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 117. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 118. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 119. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي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 111. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون 112. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن تَمْرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ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 111. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 112. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 113. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون 114. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.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 وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولولا شاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون ولولا شاء لمسخناهم على مكانتهم ثَمَّ اسْتَطَاعَ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَ هُنُنَ نَكْسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا القول على الْقَوْلُ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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم, فإذا أنتم منه توقدون 112. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر, بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن